الحمد لله الحمد لله أمر بالاقتداء بالصالحين وحذَّرنا من اقتفاء أثر المفسدين أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير قدوةٍ للعالمين اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام مطلبٌ لنا وهدفٌ ومن بعدهم نرى قدوات ممن هدى الله من الصحابه والتابعين ممن تمثلوا الاسلام وترسموا خطاه فكانوا مشاعل خير وهداه الى صراط مستقيم وقفتنا اليوم مع قدوه فذ مع رجل ابيض نحيل قليل لحم الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة كثير شعر الرأس منحن القامة كان من أعلم الناس بالأنساب تاجراً موفقا ذا خلق وفضل محبباً في قومه لم يشرب خمرًا قط ولم يعبد صنمًا ولم يؤثر عنهما يثلم شرفه أو ينقص مرؤته ولد بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين وبضعة أشهر كان أول مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وصهره وضجيعه في قبره لعلكم قد عرفتموه إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول الخلفاء الراشدين وأفضل الصحابة النجاباء اسمه عبد الله ابن عثمان لقبه الصديق لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فما لبث أن أسلم غير متردد وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا وكانت عنده كبوة وتردد إلا ما كان من أبي بكر ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه كان عزيزًا مقرَّبًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما عقلت أبواي إلا وهما يدينان الدين وما مر علينا يوم قط إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بكرة وعشيا رواه مسلم ظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاون معه في مختلف مراحل الدعوة كأنصح ما يكون مؤمن بربه ونبيه ودينه تحمل من الأذى ما تحمل وبذل من ماله في سبيل الله ما بذل أسلم على يد أبي بكر الصديق عُظماء الصحابة يكفي منهم ستة, ستة من المبشرين بالجنة أسلموا على يديه عُثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح في خلافته رضي الله عنه وقفت وقف وقفة وقف المؤمن الشجاع الحازم فأنقذ الله به الإسلام ودحر الشرك وأهله فقد أنفذ جيش أسامة بن زيد ذلك الجيش الذي أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم ولكن أسامة لبث لما علم من مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة ومنهم عمر عدم إنفاذ الجيش ليكون عولاً للمسلمين على المرتدين فلم يرضى ذلك أبو بكرٍ إلا ان يخرج جيش اسامه فكان ذلك وقفا للمرتدين وقفه الحازم القوي وقفه الغاضب لدين الله حتى مانع الزكاه كان غالب الصحابه يرون عدم قتالهم لكثره المرتدين اما ابو بكر فكان مصمما على قتالهم فشرح الله صدور الصحابة لذلك فساروا يُعيدون ويثيبو ويُثيبون الناس ويُثبِّتون الإسلام في رُبوع الجزيرة مرَّةً أُخرى حتى قُضِي على الفتنة تمامًا وهي في مهدها في خلافته رضي الله عنه وأرضاه كان أنموذجًا للخليفة الصالح الورع الشفيق المُشفِق على الضُعفاء والمساكين فهو بحق أولُ الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنَّته وسنَّة الخلفاء الراشدين من بعده إنهم هداتُ خير وقادةُ صلاح فبهداهم اقتدِه عباد الله لعلنا نتصفح بعض جوانب القدوه والعظمه في حياه هذا الصحابي الجليل أفضل الامه بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه هذا الصحابي الجليل الذي كان احب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقربهم اليه ولو كان صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا لاتخذ ابو بكر خليلا هذا الصحابي الجليل الذي شرق ببغضه الخبثا ممن ينتمون الى الاسلام اولئك الرافضه ممن يسمون انفسهم بالشيعة حيث انهم يلعنون ابو بكر يلعنون أبا بكر وعمر وكفاهم ضلالا وخبالا لعنهم أفضل الخلق بعد أنبياء الله فلعنهم الله كما لعنوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبرز ما يميز أبو بكر الصديق خصال كثيرة جعلته في الذروة من عظماء الإسلام أولها الإيمان العمير إيمان حمل أبا بكر حمل ابي بكر على ان يكون اول من اسلم دون تردد او تلكؤ وانظر ما اروع موقفه من حادثه الاسراء والمعراج حيث شك من شك وهزات قريش برسول الله فاذا بابي جهل ياتي مسرعا مهتبلا الفرصه ياتي الى, إلى ماذا يكون رده فيرد ابو بكر رضي الله عنه على رئيس الضلاله بهدوء المؤمن الواثق بنبيه المطمئن الى صدق رسوله او قد قال ذلك فيقول ابو جهل نعم قد قالها فيقول الصديق لان قال ذلك لقد صدق فرجع ابو جهل خاسئا وهو يقول أُتُصَدِّقُهُ في ذلك قال أبو بكر إن إني لأُصَدِّقُهُ في أبعد من ذلك في خبر السماء ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه حديث الإسراء فيُصدِّقه ويقول أشهد إنك لرسول الله متفق عليه في صلح الحديبية حينما شق على المسلمين ذلك الصلح جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي بكر صدي يقول, يقول وهو غاضب على ما نعطي الدنية في ديننا فأجابه أبو بكر رضي الله عنه بإجابة المؤمن الواثق الراسخ ابن الخطاب إلزم غرزه فإنه رسول الله وكان لموقفه أثر في تسكين نفوس المؤمنين في حادثة موت النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يخاطب الصحابة خطاب المؤمن الصابر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت انظُر إلى ثباته انظُر إلى ثباته وهو يفقدُ خليله وأحبَّ الناس إليه إنه الإيمانُ الراسِقُ العميق الذي لا تهُزُّه الحوادثُ والفتن قال صلى الله عليه وسلم لو وضِع إيمانُ أبي بكرٍ في كفَّة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر الصديق رواه أحمد لذا قال أحد التابعين ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن سبقهم بماذا سبقهم بشيء وقر في قلبه إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا عن من لعنه عباد الله وجانب آخر من جوانب حياته هو نتيجة محتمة لإيمان أبي بكر حيث التضحية بالنفس والمال في سبيل الدعوة فما دخل الإيمان قلب مؤمن إلا حمله على ذلك فكيف بإيمان مثل إيمان أبي بكر الصديق لقد ضحى أبو بكر رضي الله عنه بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع عنه قريشاً في فناء الكعبة وهي تريد خنق رسول الله يدفعهم وحده ويقول كما قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وما كان من قريش إلا أن مالت عليه تصفعه وتضربه حتى حمل مغشيا عليه إلى بيته فلما أفاق كان أول ما سأل عنه ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه حين هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بماله كله في سبيل الإسلام تقول عائشة رضي الله عنها أنفق أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أربعين الف ولما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم تجهيز جيش العسرة تقدم الصحابة بمال وجاء عثمان بمال كثير وجاء عمر بنصف ماله وجاء أبو بكر الصديق بكل ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال أبي بكر الصديق رواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته رواه البخاري ومسلم الله أكبر ما أروع إيمانك يا أبا بكر ما أروع تصديقك ويقينك ما أروع بذلك في سبيل الله عباد الله أما موضع القدوة الآخر فهو عقله الكبير وحزمه عند الشدائد وهسبك من عقله انه في الجاهليه ابى ان يسجد للاصنام وقومه يتهافتون عليها وابى ان يشرب الخمر وقومه يتمادحون في شربها لقد ادرك بعقله الكبير ان عباده الاصنام سخف وظلاله وان شرب الخمر جنون واذا وخبال حسبك من حزمه في إيمانه موقفه يوم مات رسول الله وأما يوم قامت حروب الردة فهو أعظم ما يؤثر عن الرجال من الحزم المصمم والإرادة الحازمة في مواقف الشدة ولولا أن الله ثبت قلب أبي بكر على الحق وآتاه حزم أولي العزم من الأنبياء والرسل لطوحت الفتنة بصرح الإسلام ودولته ولذا يعد المؤسس الثاني لدوله الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ايمان متين وتضحيه وبذل لهذا الدين وعقل راجح وحزم في لين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجليل وجهه وعظيم سلطانه أحمدُّه وأشكُرُه على إفضالِه وإنعامِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى رضوانِه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وإخوانِه أما بعدُ فيا عباد الله إنما تتميَّزُ به القُدُواتُ الفذَّة جمعُها بين جوانِبَ متعدِّدة قد تبدو للناس متناقضة، ولكنها الحكمة التي يُؤتيها الله من يشاء، ومن يُؤتَى الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا فلئن كان أبو بكرٍ صاحب العقل الكبير والحزم عند الشدائد، فلقد كان من طبعه التواضُع والعِفَّة واللين والبُكاء والخُشُوع فقد كان لينا سهلا رحيما كسيف راى بلال الحبشي راى بلالا الحبشي وقد القي في بطحاء الحرم ووضعت عليه الحجاره فاشتراه ابو بكر واعتقه لله وقد زاد عدد الذين اعتقهم ابو بكر رضي الله من حر ماله عن العشره ما بين ذكر وأنثى كان ورعا صادقا في ورعه أتاه مملوك بطعام وكان يسأل عن كل طعام يأكله إلا هذه فقال له الغلام إني أخذت هذه على كهانة في الجاهلية فأدخل أبو بكر يده في حلقه فجعل يتقيّ وهو يقول والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به رواه البيهقي رحمك الله يا أبا بكر عباد الله أين نحن من هذا الورع كثير منا يتجرع على الحرام من ربا وغش أو تحايل ونهب ويستحلُّ ذلك ويستسيغُه بل وربما عاب من يتورَّع ويتحرَّ الحلال عباد الله تلك مواقف فذَّة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول تدلُّ على همَّةٍ عالية وإيمانٍ عظيم فأين المُقتدون كان من كلامه رضي الله عنه إن الله ليس بينه وبين أحدٍ من خلقه نسبٌ يعطيه به خيرًا ولا يصرف عنه سوءًا إلا بالطاعة واتباع أمره وأنه لا خير بخيرٍ بعده النار ولا شر بشرٍ بعده الجنة وقال رضي الله عنه لا خير في قولٍ لا يُرادُ به وجه الله تعالى ولا خير في مالٍ لا ينفق في سبيل الله عز وجل ولا خير في من يغلب جهله حلمه ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم وقال رضي الله عنه إن لكل نفس شهوه ان لكل نفس شهوه فاذا اعطيتها تمادت في غيرها اللهم اكفنا شر انفسنا وجعلنا بنبيك مقتدين وعلى نهجه ونهج اصحابه الغر مقتفين يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله اللهم صلي عليه صلاه دائمة ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله من المهاجر وأصحابه من المهاجرين والأنصار اللهم أحينا يا ربنا أعزةً على سنته وتوفنا شهداء على ملته وحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وأنلنا شفاعته واجمعنا به وبصحابته في جنات النعيم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم إِنَّا نُحِبُّ صحابة نبيك وقد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أهب اللهم فاحشرنا مع أبي بكر وعمر وإخوانه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل خذل الدين اللهم اخذل خذل الدين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين في بلدنا هذا خاصه وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم اهدي ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه اللهم اهدهم إلى سواء الصراط اللهم يا ذا الجلال والإكرام فارزقهم الوزراء الصالحين الناصحين اللهم ارزقهم الوزراء الناصحين الصادقين اللهم عليك بكل وزير ضد الإسلام والمسلمين يا حيُّ يا قيُّوم ربنا هب لنا من أزواجنا وذُرياتنا قرة أعيُن واجعلنا للمتقين إمامًا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهِ